وقد انتهينا في المحاضرة السابقة فيما ترتب على انكار المنكر من اتلاف بعض الأشياء التي لا يضمنها المنكر أو المحتسب ومتى يحق لصاحب هذه الأشياء أن يطالب بالتعويض هنا سنتكلم اليوم إن شاء الله تعالى معنا في هذه الأبيات التي أمامنا على الشاشة نتكلم فيها المصنف رحمه الله تعالى عن مسألة هجر أهل المعصية وأهل البدع. فلما بين رحمه الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمراتبه الثلاثة وبين طرفا مما ينكره المنكر وكان من المعلوم أنه قد لا يقدر على ذلك يعني ليس كل من ينكر المنكر يستطيع أن يكون عنده القوة والقدر على ذلك فيمكن أن ينكر بلسانه أو بقلبه أو بلسانه وقلبه معا ومن كان كذلك فينبغي هجرانه من كان شأنه المعصية والمجاهرة بها يعني لا بد أن يبين المصنف حكم هجران أهل الأذنوب. قال رحمه الله تعالى وهجران من أبدى المعصية سنة وقد قيل ان يردعه أو جب وأكدي. ذكر في البيت الأول أن هجران من أبدى يعني أظهر وأعلن بالمعصية سنة والهجران هو ضد الوصل. والمعاصي يعني تشمل الفعلية والقولية والاعتقادية سنة أي من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم يثاب الإنسان على فعلها قال الإمام أحمد رحمه الله إذا علم أن فلانا مقيم على معصيته وهو يعلم بذلك لم يأثم إن جفاه حتى يرجع يعني يهجر هذا العاصي حتى يكون رادعا له عن هذه المعصية والشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أو الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك هجر كعبا رضي الله تعالى عنه وصاحبيه في تخلفه تخلفهم عن غزوة تبوك وأمر أصحابه بهجرهم خمسين يوما وهجر نساءه شهرا وهجرت السيده عائشة رضي الله تعالى عنها ابن أختها عبد الله بن الزبير مدة وهجر جماعة من الصحابة بعض الناس وماتوا متهاجرين يعني حتى أتى, عن أتى على بعضهم الموت وهم على هذا الهجران فأما هجران النبي صلى الله عليه وسلم كعبا وهما وصاحبيه وهما مرارة بن الربيع وهلال بن أمية فكان كما قلنا للتخلف عن غزوة تبوك وأما هجرانه عليه الصلاة والسلام أهله شهرا فلكلام أغضبه من طلب بعض أمور وشؤون منه حتى أمره الله أن يخيرهن فخيرهن فاخترن الله ورسوله ونعم النساء والزوجات هن رضي الله تعالى عنهن وأما هجران عائشة رضي الله عنها ابن أختها عبد الله بن الزبير فلفرط كرمها رضي الله عنها وعدم اكتراثها بالدنيا أمن عائشه رضي الله تعالى عنها كانت يعني من أجود الناس، فمرت صدقت بصدقة كثيرة، فقال عبد الله عبد الله بن الزبير اللي هو ابن أسماء ابن أختها، وكانت تكن به أم عبد الله رضي الله تعالى عنهما، قال لها إن هذا الأمر أو إن فعلك فعلك هذا يعني يعني منافل الحكمة أو فيه يعني بعض السفة يعني مثل ما تنصح إنسان تقول له يعني أبقي شيئا لنفسك. لماذا تخرج كل هذه الأموال؟ فعابها أو يعني أنكر عليها ذلك. فلما سمع ذلك أوجب ذلك غضبا منها وآلت ألا تكلمه أبدا. قال أبو داود رحمه الله إذا كانت الهجرة لله فليس من هذا يعني في من أحاديث الوعد بالهجران بشيء إذا كانت الهجرة لله يعني الهجران إذا كان لله فليس فيه وعيد لأن في بعض الأحاديث فيها وعيد إيش الآل فيها وعيد إن الإنسان عن لا يهجر أخاه فوق إيه؟ فوق ثلاث يعرض هذا ويعرض هذا وسائت حكم إن شاء الله تعالى فالهجرة المشروعة التي هي لله عز وجل أو لهجر العاصي أو لزجره ليست داخلة في هذا في هذا الوعيد وقال رحمه الله تعالى في الشطر الثاني وقد قيل إن يردعه أو جب قد هنا حرف يسمى حرف تحقيق يعني في قول آخر إن يردعه يعني إن كان هذا الهجران أو الهجران بالكسر يعني إن كان هذا الهجران يردع يعني يزجر من أظهر المعصية يعني يكون سبب لكفه وزجره وردي يكون هنا الهجران واجب ولأن ما لا يتم الواجب إلا به فواجب يعني سبحان الله ولعل هذا طبعا يكون موجودا وإن كان يعني في أيامنا هذه استخف كثير من الناس بالمحرمات وجهروا بها نسأل الله السلامة والهداية ولكن في بعض الأماكن أو بعض الأشخاص أو في بعض الأحوال فعلا إذا هجره فلان أو لم يكلمه يعني قد ينبذه الناس يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما هجر هؤلاء الصحابة الذين تخلفوا يعني الناس لا شك أنها تقتفي أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون في ذلك زجر و... يعني لهم عما و... يعني عن... عن الذي وقعوا فيه وهذا لا شك أنه يقول الشيخ هنا أوجب يعني هنا قول آخر القول الأول أنه سنة يعني الهجران عموما سنة القول الآخر أنه قد يجب في بعض الحالات وهذه الحالة أنه إذا كان رادعا وزاجرا للعاصي فيكون واجبا طيب نستكمل الأبيات يقول وقيل على الإطلاق ما دام معلنا ولاقه بوجه مكفهر مربدي وقيل يعني على الإطلاق يعني, الوا يعني واجب على الإطلاق في قول ثالث أن عموم الهجران واجب للجميع سواء ردعه أو لم يردعه فمتى ارتكب إنسان معصية وأظهرها أوجب على الإنسان المسلم أن يهجره ما دام معلنا اهم شيء انها يكون معلنا يعني الإنسان الذي يستخفي بالمعصية لا يدخل في هذا الأمر ما كان ما دام معلنا بالمعصية فيجب الهجران على هذا القول الثالث قال الإمام ابن مفلح رحمه الله يسن هجر من جهر بالمعاصي الفعلية والقولية والاعتقادية وقيل يجب ان ارتدع به وإلا كان مستحبا هذا القول الثاني وقيل يجب هجره مطلقا إلا من السلام بعد ثلاثة أيام يعني حتى لا يقع في, في النهي في الحديث يعني ممكن يهجره مطلقا إلا من السلام بعد ثلاثة أيام وقيل ترك السلام على من جهر بالمعاصي حتى يتوب فرض كفاية يعني حتى في قول آخر أنك تترك البداية بالسلام طبعا لا شك كما في مبحث في مبحث القاء السلام ان القاء السلام سنة لكن الرد هو الواجب فقيل أن, أن الإنسان الذي يجهر بالمعصية أيضا لا يبدأ بالسلام يعني تترك السلام عليه حتى يتوب وهذا فرض كفاية ويكره لبقية الناس تركه <تصفيق> نعم وظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين المجاهر وغيره كالمبتدع والفاسق فينبغي ان يكون متبع سنن من سلف من ائمه الهدى آه ولا وليس فقط مسألة الهجران إنما أكد ذلك أو بين أيضا الحالة التي يقابل بها أو يلقى بها هذا الإنسان قال ولاقه بوجه مكفهر مربدي. لاقه يعني إذا لقيت إذا لقيت هذا الإنسان الجاهر بالمعصية فلاقه بوجه مكفهر مكفهر على وزن مستمر اللي هو الغليظ يعني كن مغلظا له في لا تبتسم في وجهه ولا تتبسط معه لا كن مكفهرا عابسا في وجهه مربدي بوجه مكفهر مربدي المربد اللي هو ال يعني المُلَتَّلَوَن أو المتغير يعني يتغير وجهك ولونك كأنك رأيته على شيء يعني شيء قبيح. قال الإمام بن عقيل رحمه الله الصحابة رضي الله عنهم أثروا هذا خلنا من ال يعني من من العتاب الجميل للعلماء. شوف العبارة هذه عبارة جميلة جدا للإمام بن عقيل. الإمام بن عقيل هو من أئمة الحنابل الكبار وله كتاب سماه الفنون هذا الكتاب يقال أنه أكبر كتاب ألف في تاريخ الإسلام أكبر كتاب ألف بعضهم يقول يصل إلى أربعمائة مجلد وبعضهم يقول يصل إلى ثمانمائة مجلد كتبه الإمام بن عقيل وهذا ليس فقط كل ما كتبه إنما هو كتاب من كتبه يعني له مؤلفات أخرى لكن هذا أكبر كتبه وهو كتاب الفنون وهذه العبارة نقلها السفاريني عنه من كتب من كتاب الفنون قال الإمام ابن عقيل الصحابة رضي الله عنهم آثروا فراق أنفسهم لأجل مخالفتها للخالق سبحانه وتعالى فهذا يقول زنيت فطهرني ثم يقول ونحن لا نسخو أن نقاطع أحدا فيه لمكان المخالفة معنى عبارة الإمام ابن عقيل أنه يقول يعني في فرق شاسع بيننا وبين الصحابة نحن يعني الإنسان مننا يستحي ألا, ألا يكلم أحدا أو يقاطع أحدا لأجل المعصية يعني تعالى أنت الآن جرب هذا الأمر نكتهجر صاحب المعصية طبعاً صاحب المعصية هذا ممكن يكون جارك وممكن يكون قريب لك وممكن يكون صاحبك في العمل تمام فممكن الإنسان يستحي لما بينه وبين الإنسان من هذا, هذا الشخص المجاهر يكون بينه وبينه مودة سابقة فالإنسان يستحي ما ابن عقيل يقول يعني يعقد مقارنة بينه وبين الصحابة يقول الصحابة رضي الله عنهم أصلا ضحوا بأنفسهم يعني حتى مش يعني ليس يعني مع أناس يعني غيرهم هم يقول اثروا في راق أنفسهم يعني حتى اثروا أن نفسهم هذه حتى لو زهقت أنفسهم في ابتقاء مرضات الله أثروا أن, أن نفوسهم تخرج ابتقاء مرضات الله لأجل مخالفتها للخالق يعني إذا كان مثل ما قال الصحابي او الغامدية والماعز لو وقع وقع في الزنا فقال قالت يا رسول الله زنيت فطهرني هتعرف يعني هذا الحد الحد ان يرجم حتى الموت يعني المساله ليست ليست هيينة على النفس مهما يكون انسان وقع في معصية لكن يعني ربما كثير من الناس يعني يطلب الستر وأنه يتوب بينه وبين الله والمسألة يعني تمر ولا أشعر به أحد لكن هو يقول زنيت فطهرني يعني آثر أن تخرج روحه لأنها خالفت شرع الله سبحانه وتعالى حتى لا يكون مخالفا لشرع الله وأن يسير على شريعة الله سبحانه وتعالى حتى لو كان فيها خروج لهذه النفس يقول هذا كنشان الصحابة ونحن لا نسخو يعني لا تسمح نفوسنا أن نقاطع أحدا في الله لأجل أنه جار بالمعصية لا شك أن هذه يعني مقارنة أو فرق شاسع بيننا وبين جيل الصحابة وفهم من قول النازم رحمه الله وهجران من أبدى المعاصي ومن قوله مدام معلنا أن مرتكب المعصية المستتر لا يهجر وهو صحيح ولذلك قيل للإمام أحمد إذا علم من الرجل الفجور يخبر به الناس يعني واحد علم عن إنسان فجور بس فجور مستتر يعني ما يجهر به لكن أنت مثلا جار له أو أخ له علمت عنه هذا الأمر فقال رحمه الله بل يستر عليه إلا أن يكون داعية الأصل أن يستر عليه يعني يستر عليه ولا يفضح إلا أن يكون داعية يعني يدعو لهذه الفواحش والعذب لا فيحذر منه ولذلك قالوا يتوجه في معنى الداعية أيضا من اشتهر وعرف بالشر والفساد فينكر عليه وإن أصر المعصي يعني, يعني واحد في دنيا الناس اشتهر وعرف أنه إنسان يعني صاحب يعني إنسان صاحب إزاء للناس وصاحب بلطجة وصاحب وصاحب فواحش حتى وإن لم يره الناس علانية فهذا ينكر عليه حتى وإن أصر المعصي قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن المستتر بالمنكر ينكر عليه ويستر عليه شوف يعني يعني انظر إلى عظمة هذا الدين وكلام العلماء في فهمه يقول المستتر بالمنكر ينكر عليه ويستر عليه يعني في, الو... في, ال... في ال... يعني أنت لا تفضحه لكن في نفس الوقت إذا علمت عنه هذا المنكر الذي أخفاه فأنكر عليه وانصحه قال فإن لم ينتهي فعل ما ينكف به إذا كان أنفع به في الدين لم ينتهي بهذا الإنكار قال وإن المظهر للمنكر العكس با الذي يظهر المنكر يجب الإنكار عليه علانية لأنه أصلا أظهر هذا المنكر ولا تبقى له غيبة ويجب أن يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك وينبغي لأهل الخير أن يهجروه ميتا إذا كان فيه كف لأمثاله، فيتركون تشيع جنازته. شوف الكلام، لا يعني حتى الأمر ليس فقط في في حياته، حتى لو مات هذا الإنسان المجاهر بالمعصية، ينبغي لأهل الخير، ليس لأي أحد. يعني أنت قدوة، وأنت إمام، وأنت شيخ معروف، يعني استفتوك الناس في دين الله عزوجل أو مشهور بالصلاح، ها؟ يعني إذا هجرت أن تخرج في جنازة هذا الإنسان وأن تشيع جنازته. إذا كان فيه كف الأمثالي. شوف خلي بالك يعني مربوطة بعلا يا يعني لا شك أن الخروج في جنازة المسلم فيها أجر عظيم كما جاء في الحديث كالقراط من صلى عليه قرات قتب له قراط من الأجر حتى تدفن فله قراطان لكن هذا الأمر إذا كان فيه مصلحة أن يترك حتى يهجر هذا الإنسان يعني يقول شوف فلان حتى في يوم جنازته اللي كان محتاج أنه يخرج ويدعو له أهل الصلاح اهل الصلاح تركوه فالناس ينزجروا عن هذا الفعل إذا كان في هذا الأمر فهو يعني المفضل أن يتبعه أهل الخير إذا كان في زجر وهذا لا ينافيه وجوب الاغضاء عنه يعني الإنسان أيضا يذوب عن عرض أخيه المسلم لكن يجمع بين المصالح وهذه الأمور دقيقة جدا ممكن إنسان يعني يكون فيه يعني حيف أو ظلم لمجرد الأخطاء التي يقع فيها فلان من الناس يعني يظلمه ويسوبه ويغتاو لا أنت له عليك يعني هذا العاصي له عليك حقوق يعني النصح والإنكار هذا من حقوقه أن تستر عليه إذا كان متسترا تستر عليه لا تفضحه أيضا المهاجرة والقطيعة هذه لاجل لاجل أنه يرتدع أو يرتدع أمثاله هذا أيضا أمر مهم فأمر مهمة جدا يعني يوفق لها من وفقه الله عز وجل والاعتبار كما قال شخص لام تميل الاعتبار المصلحة كله يدور حول اعتبار المصلحة نعم قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن ستر مسلما ستره الله عز وجل يوم القيامة قال أما الستر المندوب إليه فالمراد به الستر على ذوي الهيئات ونحوهم ممن ليس هو معروفا بالأذى والفساد يعني بقى من ستر مسلما ليس الإنسان هو راح يفتح نفسه اصلا يعني كما جاء في الحديث كل أمتي معافة إلا الـ المجاهرين إنسان يجهر بالذنب يعني بات يستره الله عز وجل وهو يجاهر أو يفعل المعصيه على الملأ هل هذا دخل في الحديث من ستر مسلما؟ لما هو اصلا ما ستر نفسه لم يستر نفسه فقال المراد هنا ذوي الهيئات يعني الذين, الذين لهم احترام وليسوا من أهل الفساد ولا من أهل أذى هؤلاء الذين تستر عليهم أما المعروف بذلك هذا كلام النووي رحمه الله قال أما المعروف بذلك فيوُستحب ألا يستر عليه لعذب الله بل يرفع قصته إلى ولي الأمر إن لم يخف من ذلك مفسدا لأن السطر على هذا يطمعه أو يطمعه في الإزاء والفساد لو إنسان مفسد تمام وأنت تتسطر عليه وهو ينتهك محرمات الله عز وجل ويتجاسر عليها أه؟ فهذا يزيده ويطمعه في أن إيه يزداد يعني فساده بين الناس وهذا كله يا إخواني أمر مهم جدا في ستر معصية مضت وانقضت انتبه جيدا كل اللي احنا بنقوله هذا في الهجر والمسألة أن تستره ولا تفضحه هذا الكلام كله في, في ستر معصية مضت وانقضت يعني في أمر انتهى أما المعصية التي تراه عليها في الوقت الحالي وهو ما زال متلبس بها فيجب المبادرة بإنكارها عليه يعني زرعت المنكر أمامك أنت الأصل أنك مطالب بالإنكار على المراتب التي ذكرناها وأن تمنعه من ذلك على قدر يعني الاستطاعة فلا حلو تأخيرها فإن عجز عجز على الإنكار لزمه كما قلنا أن يرفعه إلى ولي الأمر إلا لم تترتب على ذلك مفسدة كما سبق في الإيه في التفصيل تمام. يبقى هذا الهجران وال... وال... وال... وال... ما تكلمنا فيه والستر أو عدم الستر هذا في معصية انقضت أما إنسان بي... بي... على معصية واقع عليها الأساس هو أن تزيله عن هذه المعصية ولا تنشغل مسألة أنها تفضحه ولا تستره في الوقت الذي هو قائم فيه على المعصية طيب استترض رحمه الله تعالى في بعض المحرمات يقول ويحرم تجسيس على متستر أيضا في مسألة التستر يحرم تجسيس تجسس يعني على متستر بفسق وماضي وماض الفسقي إن لم يجددي يحرم يعني على كل مسلم تجسيس التجسس هو البحث عن عيوب الناس هذا تعريفه تعريف التجسس هو البحث عن عيوب الناس طيب وفي هناك كلمة أخرى يعني مقاربة لها اسمها التحسس يعني احنا ندرنا التجسس بالجيم هذا هو البحث عن يوب الناس وورد فيه قوله عز وجل ولا تجسسوا أي لا تتبعوا عورات المسلمين ومعايبهم بالبحث عنها وأما بالحاء فهو التحسس والتحسس معناه طلب الخبر وهو الوارد في قول عز وجل في قصة يوسف يا بنيا في قول عقوب عليه السلام يا بنيا ذهبوا فتحسسوا من يوسف يعني إيش تحسسوا يعني اطلبوا خبره اطلبوا يعني ابحثوا عن ايش خبر يوسف أين ذهب وايش اخباره وهل هو يعني في خير ونعمه ام في ابتلاء فتتبع اخبار الناس منهي عنه بالبحث عن عيوبهم أو ليطلع على اخبارهم طبعا لماذا لماذا نهان الشرع عن البحث عن عيوب الناس حتى لا يعني يعرف الإنسان ويطلع على عورات المسلمين وتأمل العيب معيب إن لما يهتم بعيوب الناس يعني يغفل عن عيوب نفسه ويكون ذلك مدعاة له أنه ممكن يفضحه ويتكلم بهذا الكلام فإغلق الباب أفضل أما الثاني اللي هو التحسس حتى لا يقع في حد قولي صلى الله عليه وسلم فلا تجسسوا ولا تحسس مر يعني عندنا في الجيم وبالحاء وقيل التحسس هو استماع حديث القوم استماعوا حديث القوم يعني كان أصله من الحس يتتبعهم بحسه طيب ويستثنى من, من عموم ذلك طبعا البحث عن معايب الناس فيها أمر جائز يعني مستثنى ليه لأجل مصلحه اللي هو إيش اللي هو البحث عن أحوال الرواه الرواه في الحديث يعني لو في راوي في كذب وفي عيب البحث عنه هذا يؤجر العلماء الحديث عنه لأنهم يدافعون به عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم والشهود عيوب الشهود الشهود اللي بيشهدوا في القضاء ونحو ذلك إذا كان في واحد منهم مردود الشهادة يبحث عن هذا حتى يصل الحق إلى صاحبه ها والأمناء على الأوقاف إذا كان في مال وقفي وفي واحد أمين عليه أمين على هذا المال الوقفي وهذا الإنسان ثبتت عليه خيانة قبل ذلك أو سرقة هذا أيضا حتى يكون هذا الوقف يعني ينتفع به أصحابه الموقوف عليهم لا بد أن يبحث في هذا الإنسان ربما لا يكون أمينا والصدقات نفس الشيء والأيتام يعني واحد عنده مشروع مثلا كفالة أيتام ومعين عليه فلان من الناس اتضح أن فلان هذا كان واقع في قضايا اختلاس وسرقة كيف, كيف يأخذ يوزع الأموال على الأيتام المساكين الذين يحتاجون هذه الأموال فإذا علم فيهم هذه الأشياء يجب جرحهم ولا حل التستر عليهم لأنهم يسببون مفسدة ولا تتأتى المصلحة المرجوة على متستر يعني بخلاف المعلن المعلن كما قلنا لا يحرم أن تفضحه أو لا يحرم التجسس عليه لأنه أصلا خلع عاجل باب الحياة والعزو بالله على متستر بفسق يعني بعمل يؤدي إلى الفسق مثل شرب الخمر والزنا واللوات ونحو ذلك قال بعض العلماء لا ينبغي لأحد أن يتجسس على أحد من المسلمين فإن اطلع منه على ريبة وجب أن يسترها ويعظه مع ذلك ويخوفه بالله يعني الأصل أنك مع المسلم لا تتجسس طيب أنت ما تجسست لكن قدرا بدون بحث يعني ظهر لك عيب أو صفة زميمة في هذا الإنسان وجب أن تسترها ومع ذلك كما قلنا يعظه الإنسان ويخوفه بالله وجاء طبعا في الحديث كل ماتي معافا إلا المجاهري وماضي الفسق يعني أيضا يحرم التجسس على ماضي الفسقي يعني ما يفسق به في الزمن الماضي مثل أن يشرب الخمر في الزمن الذي مضى طيب أنت بتبحث عنه الآن ليش بعد مدة لأن ذلك قالوا اشعل المنكر بملائف فائدة فيه أنت عرفت أن فلندا كان يشرب الخمر تمام؟ طب هل ثبت عنه الآن ما ليس بالضرورة أنه كان معروف بشرب القمر أنه ما زال إلى الآن مستمر يعني ليس, ليس في ذلك يعني دليل إذا كان الإنسان ثبتت عليه جرم أو معصية أو فساد لا يدل على استمراره يعني يحتاج ذلك إلى دليل أو إلى شيء واضح فهذا عيب ونقص فينبغي الكف والنسيان دون اذاعته وإنما يحرم التجسس عن ذلك إلا لم يجدد لي الفسق إلا لم يجدد يعني إذا عاد إلى المنكر والفساد مرة ثانية فنقول هنا لا هنا إيه يعني ينكر عليه ويعني إذا كان مجاهر بذلك فينكر عليه جاهرا ولذلك قالوا لا إنكار فيما مضى وفات إلا في العقائد والأراء هذه قاعدة مهمة لا إنكار فيما مضى وفات إلا في العقائد والاراء طيب لماذا العقائد والآراء لأن العقائد اللي فيها ابتداع أو فيها يعني مخالفة للعقيدة الصحيحة يعني هي مما يجدد في كل زمان ومكانه يعني ليست أمر منقضي يعني الإنسان والعزب بالله إذا مثلا إذا زنى أو شرب الخمر هذا بياخذ وقت وقت معين من الزمان وينتهي ليس بالضرورة أنه مستمر على هذا الأمر دائما لكن العقائد والآراء يعني تثبت وربما تتجدد في كل زمان ومكان يعني مثلا عند مذهب المعتزل هذا او المقام ربما تجد إلى الآن من المسلمين من يعتقد شيء في مذهب المعتزل أو المرجع أو نحو ذلك فإذا كان الأمر في العقائد والآراء ينكر حتى لو مضى عصره طيب وقال أيضا بعضهم والمستتر هو الذي يفعله في موضع هذا تعريف المستتر أو ضابط المستتر كيف نعرف المستتر قال هو الذي يفعل المنكر في موضع لا يعلم به غالبا غير من حضره ويكتمه ولا يحدث به هو نفسه يعني هذا الإنسان لا يتكلم بما فعله ولا يحدث به الناس والموضع الذي فعل فيه المنكر غالبا لا يحضره غيره لا يعلم به غير من إيه من حضره يعني ليس بالضرورة ان المستتر يكون فعل المنكر بمفرده لا ممكن يكون معاه جماعة من الناس والعاذ لا مثل من يجتمعون للفا للفاحشة ربما هم يجتمعون مجموعة من الناس لكن يعني لا يتكلم أحد منهم عن ذلك وأما من فعله في موضع يعلم به جيرانه ولو في داره فإن هذا معلن مجاهر غير مستتر شوف المسألة يعني, يعني هذه مسألة مهمة يقول لك يعني من ضمن صور المجاهر اللي هي ممكن يظن الناس مستتر انه بيفعل الفاحشة والعزب الله أو هذا الحرام في موضع يعلم به جيرانه حتى هو يعني ليس معه جيرانه لكن هو علم به يعني تكلم مثلا أمام جيرانه بيفعل الفحشة في اليوم الفلاني في الساعه الفلانية بيأتي بأناس بيفعلون معه الفحشة أو يشربون معه القمر أو يفعلون كذا وكذا وعالم بذلك الجيران ربما من مما سمعوه من الناس وربما بما صرح به هو لهم فقال العلماء حتى لو أغلق على نفسه داره فإن هذا في حكم المعلن والمجاهر غير مستتر لأن علم به من حوله قال الحافظ ابن رجب رحمه الله الناس على نوعين أحدهما من كان مستورا لا يعرف بشيء من المعاصي هذا النوع الأول الناس في المسألة الاستطار بالمعاصية وغيرها على نوعين أو على ضربين الضرب الأول من كان مستورا لا يعرف بشيء من المعاصي واحد طول عمره إنسان يعني صفحة نظيفة أمام الناس هذا إذا وقعت منه هفوة أو زلة فإنه لا يجوز كشفها وهتكوها ولا التحدث بها أبدا حرام لأن ذلك غيبة ومن ذا الذي يخلو من الهفوة من الصغائر فالواجب هو الستر الواجب هو الستر لعلنا ننتقل بعد قليل إن شاء الله تعالى إذا أغلقت القناة قال الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفحشة في الذين أمنوا لهم عذاب أليم فالمراد إشاعة الفحشة على المؤمن المستتر فيما وقع منه أو اتهم به وهو بريء كما في قصة الإيفك تمام؟ طيب والنوع الثاني ما كان مشتهرا بالمعاصي معلنا بها لا يبالي مرتكب فهذا هو الفاجر المعلن وكما قلنا ليس له إيه غيبة قال العلماء <تصفيق> وأما تصور الجدران على من علم اجتماعهم على منكر فقد أنكره الأم يعني إذا علمت بأن فلان أو شكيت أو ظنيت أن فلان في بيته يفعل معصية فلا يصح لك أن تتسلق الجدران أو تتصنت على أبوابه حتى تتأكد من ذلك. أنكر ذلك الإمام منهم سفيان الثوري وهو داخل في التجسس المنهي عنه. قيل لابن مسعود إن فلانا تقطر لحيته خمرا، فقال نهان الله عن التجسس. وبعض العلماء يعني يفصل يعني القاضي أبو يعلى يقول إن كان في المنكر الذي غلب على ظنه الاستمرار به بإخبار ثقة عنه انتهاك حرمة يفوت استدراكها كالزنا والقتل جاز التجسس عليه والاقدام على الكشف والبحث حذرا من فوات ما لا يستدرك وإن كان دون ذلك في الرتبة لم يجوز التجسس يعني القاضي أبو يعلى يفرق بين بعض المنكرات وبعض يقول لك في بعض المنكرات يعني يصح فيها مسألة التجسس وتسلق الأسوار والتصنط اللي هو يعني يظن فيها أنها تستغرق وقت معين إن فات ذلك الوقت حصلت الجريمة يعني مثلا إنسان يتربص بإنسان يقتله فلو تجسست عليه واستطعت إنقاذ هذا الإنسان يعني تدرك هذه الروح قبل أن تزهق أما إذا فات وقتها خلاص يعني انتهت المسألة قال وأما ان كان دون ذلك في الرتبة لم يجوز التجسس ولا البحث, يعني ولا البحث عنه قال ابن الجوزي رحمه الله لا ينبغي له أن يسترق السمع على دار غيره يستمع صوت الأوتار لألة الموسيقية ولا يتعرض للشم ليدرك رائحة الخمر ولا أن يمس ما قد ستر بثوب ليعرف شكل المزمار ولا أن يستخبر جيرانه ليخبر بما جرى يعني الأصل هو الكف عن البحث عن عب الناس هذا هو الأصل وشاهدوا ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أحمد أبو داود يا معشر من امن بلسانه, ولا بلسانه ولم يدخل الايمان في قلبه لا تغتاب الناس ولا تتبع عوراتهم فانه من تتبع عوراته عوراتهم تتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه, يفضحه في بيته وهذا أمر يعني واضح بحمد الله تعالى طيب النهي عن الهجران فوق ثلاثه ايام هذا في من هجر لحظ نفسه ومعايش الدنيا انتبه لهذا المسألة كما قلنا إذا كان الهجر لله ولزجر أهل المعصية لا يدخل في هذا النهي ولذلك جاء في الحديث طبعا ايش معروف الحديث الهجر اللي هي كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> الذي رواه مسلم عن سعيد بن جبير قال إن قريبا لعبد الله بن مغفل خذف يعني رمى شيئا بالحصى فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكي عدوا ولكنها تكسر السن وتفقه العين قال فعاد فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم عدت تحذف لا أكلمك ابدا قال الإمام النووي في شرحه في هذا الحديث هجران أهل البدع والفسوق ومن ينبذ السنة وأنه يجوز هجرانه دائما لأنه قال لا أكلمك دائما طيب طبعا ينظر في لا شك يا في المصلحة في كل ذلك الأمر ولا يستوي الناس لا يعطى الناس درجة واحدة في ذلك آه نعم آه يجب أيضا من, من الأشياء اللطيفة والأداب الجميلة كما قلنا الأصل يجب الكف عن مساوئ الناس وعيوبهم وكذلك عباراتهم التي يسرونها يعني ليس المسألة قصر فقط على المعصية أو الفواحش الظاهرة لا الإنسان مثلا إن عبت على إنسان شيء معين في طريقة كلامه أو في مثلا يعني حديثه تشعر أنه تافه أو لا يتكلم في المفيد يعني عموما هذه العيوب يكف عنها وعما يبدو منهم غفلة أو غلبة من كشف عورة ممكن إنسان إن كشفت عورته أمامك بدون قصد سبحان الله ممكن امراه يعني امراه ظهر عليها الستر والحياء جاءت مثلا في وقت في الريح وكشفت عورتها امام رجل هل هذا يفضح أو قال فيها أنا رايت من فلانه كذا إنسان مثلا في حالة الوفاء ودخل انسان يغسله يقول أنا رايت فيه كذا وكذا طيب هو هو جالس مثلا خرجت منه خاصة في كبار السن ممكن انسان كبير السن وانسان يعني مستور الحال يجلس معك وربما حتى ليس كبيرا في السن إنسان مثلا حصل عنده حقن أو حقب يعني حصل عنده انحباس في الريح فخرج منه صوت ريح بدون قصد فهذا للسامع أن يظهر طرشا شوف كلام هذا قاله الحجاوي من علماء الحنابل يقول فالاولى للسامع أن يظهر طرشا يعني كأنه لا يسمع أو غفلة أو نوما أو يتوضأ هو وغيره سترا لذلك يعني كان يظهر لهذا الإنسان أنه لم يسمع شيء ولم يرى منه شيء وإن خل بغيره لا يحدث أنا رأيت من فلان كذا وكذا هكذا يكون المسلم يعني ساترا لعورات إخوانه وهذا إخواننا سبب لستر الله عز وجل العبد طيب يقول رحمه الله تعالى في البيت الذي بعده لما تكلم عن هجران أهل المعصية انتقل الهجران أهل البدع قال وهجران من يدعو لأمر مضل مضل نو مفسق احتم احتمه, احتمه يعني اوجبه بغير ترددي وهجران من يدعو وهجران من يدعو لامر مضل نو مفسق احتمه بغير ترددي هجران يعني تهجر أيها الإنسان من يدعو الناس جهره أو خفيه هنا لم يقيدها بالجهر لامر من الدين من الأقوال أو الاعتقادات مضل يعني حادث وحائد عن النهج والصلاة المستقيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال الإمام أحمد يجب هجر من كفر أو فسق ببدعة أو دعا إلى بدعة مضلة أو مفسقة وهو معنى قول الناظم أو يدعو لأمر مفسق يعني كانت البدعه سبب أن يكون فاسقا وإن كانت البدعه ستكفرها من باب أولى لأن الضلال يشتمل الكفر والفسق وعطفه من باب العطف الخاص على العام احتمه يعني اوجبه بغير تردد يعني بغير شك فيجب على كل مسلم سليم الفؤاد أن يقاطع أهل البدع والإلحاد من غير شك ولا تردد لكن قيد ذلك فقال على غير من يقوى على ضحض قوله ويدفع إصرار المضل بمذودي في نسخة او في بعض الشراح ويدفع اضرار وبعدهم يعني يضبطها ويدفع اضرار بالضاد وكلاهما يعني ان شاء الله قريب من الاخر على غير من يقوى يعني على كل مسلم ممتثل للبدعه الممتثل اسف للسنه وتارك للبدعة غير من يقوى يعني غير انسان يقوى لنفوذ كلمته أو كثره عشيرته على دحض يعني رد وإبطال قول هذا المبتدع يعني إيش الكلام هذا كما قال الإمام أحمد يجب هجر من كفر أو فسق ببدعة أو دعا إلى بدعة مضلة أو مفسقة على من عجز عن الرد عليه أو خاف الاغترار به والتأذي دون غيره يعني كانوا يريدوا أن يقول لك إذا كنت تستطيع أن ترد قول أهل الإلحاد وأهل البدع يعني ما شاء الله عندنا من الدعاء ومن العلماء من يردون مثلا على المخالفين الأهل السنة يخالفون على المخالفين الأهل الإسلام الملحدين إذا كان هذا الإنسان يستطيع أن يرد شبهاتهم ويعني يعني يخزيهم في الأدلة والحجج فهذا الإنسان طبعا لا يحرم عليه أن يكلمهم لأنه سيحتاج في المناظرة إلى أن يكلمهم ويناظرهم ويأخذ ويعني ويرد معهم في الكلام فظاهر هذا الكلام أنه متى كان, يقدر متى كان يقدر على الرد عليهم لا يجب هجره بل عليه أن يرد كلامهم ويدفع إصرار المضل أو إضرار المضل يدفع يعني بالبراهين والحجج إصرار المضل للناس الداعية للهلك واليأس بمذود المذود اللي هو اللسان مذود يعني يزود به يدافع عنه ويطرد من زاد يزود بالذال المذود يعني هي على, على وزن اسم الآلة كما تقول مبرد مذود يعني يزاد به ويدفع به شبهات أهل ليش أهل الباطل نعم قال بمذودي المذود كما قلنا هو لي المراد به اللسان نعم قال ابن عقيل رحمه الله إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل الزمان وهذا أيضا من العبارات القوية لما ابن عقيل رحمه الله تعالى صاحب الفنون يقول إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل الزمان يعني المسلمين كثر تريد أن تعرف ما مكانه دين الإسلام في قلوبهم يقول رحمه الله فلا تنظر إلى زحامهم في أبواب الجوامع ولا ضجيجهم بلبيك يعني ليس الدلاله والعلامه الصادقه على ذلك أن ترى الناس يعني كثر الذين يذهبون للمساجد ولا الذين يذهبون إلى العمر والحج يقولون لبيك اللهم ولبيك قال وإنما انظر إلى مواطاتهم أعداء الشريعة انظر إلى مواطأتهم أعداء الشريعة يعني إذا رأيت المسلمين الكثير منهم لا يوالون ولا يحبون أعداء الشريعة سواء من الكفار أو من أهل البدع أو من أهل الإلحاد اعلم أن المسلمين فيهم خير كثير وإذا نظرت وجدت أن أكثرهم أو كثيرا منهم يواطئون أعداء الشريعة لأجل الدنيا والحرص عليها اعلم أن هذا الإسلام ليس له كبير محل في قلوبهم نسأل الله السلامة والعافية فالحاصل من هذه المسألة إخوان الأحباب أنه يجب هجر من كفر أو فسق ببدعة أو دعا إلى بدعة مضلة أو مفسقة طبعا ضرب العلماء بذلك امثله كالقائلين بخلق القرآن وأنه لا قدر أو ينفون رؤية الباري سبحانه وتعالى أو يشبهون الله عز وجل بصفات خلقيه أو يجسمونه أو المرجئة الذين يعتقدون للإيمان قول بلا عمل أو الجهمية أو الاباضيه أو الواقفيه أو اللفظية أو الرافضة أو الخوارج يعني هؤلاء لا يخلون إما من كفر أو فسق والعزو بالله نسال الله السلامه إلا إذا كان أحدهم متأول متأولا ويعني يبحث عن الحق ولم يهتدي إليه فالله عز وجل يعني يهدي من ابتغى الحق وبحث عنه يقول رحمه الله ويقضي أمور الناس في اتيانه ولا هجر مع تسليمه المتعود يقضي يعني ينفذ أمور الناس يعني حوادث أو الشؤون مصالح الناس الذين لا يقدرون عليها في اتيانه يعني في بعض الناس لا تستطيع أن تقول له اهجر العاصي الفلاني أو المبتدع الفلاني ليش؟ لأنه اصلا مخالط لهم في حياتهم يغشاهم ويجلسون في أنديتهم هذا لا يجب عليه هجرانهم لا يجب عليه أن يهجرهم ف... يعني قالوا الملخص من ذلك أن من عجز عن الرد أو خاف الاغترار والتأذي يجب عليه الهجر من الذي يجب عليه الهجر؟ لا يستطيع أن يرد عليهم ولا هو مخالط لهم يعني ليس هناك ضرورة تجعله مخالط لهم أو خاف الاغترار تمام خاف الاغترار في الإيه في الرد عليهم ممكن إنسان يرد عليهم لكن يصيبه عجب واغترار أو التأذي يعني تأذى بذلك وجب عليه أن يهجر أما من قدر على الرد يستطيع أن يرد عليهم أو كان ممن يحتاج إلى مخالطتهم لكن بشرط أن ينفع المسلمين أو يقضي حوائجهم ونحو ذلك المصالح لا يجب عليه أن يهجر يعني إنسان في مصلحة أو في وظيفة إذا لم يوجد هذا الإنسان يصير ضائقة على المسلمين وهو هذا الإنسان لا بد أن يخالط المسلمين وغير المسلمين أو الأعداء الإسلام مع المسلمين فهذا الإنسان يحتاج إلى مخالطتهم لا يجب عليه الهجر قال ابن تميم وهجران أهل البدع كافرهم وفاسقهم والمتظاهر بالمعاصي وترك السلام عليهم فرض كفاية ومكروه لسائر الناس طيب وهجر مع تسليمه المتعودي ولا هجر يعني لا يتأتى الهجر ولا يتصور مع تسليمه الهاجر على المبتدع يعني إذا القيت السلام على المبتدع الذي يجب هجره فهذا يعتبر ليس هجران يعني ينقض الهجران أنك تسلم عليه لأن كما سنقول أن القاء السلام سنة فهذا ليس شيء واجب متحتم عليك أن تلقى عليه السلام فتسليمك عليه كما كان معتادا قبل ذلك فلا كأنه أنك كانك لم تهجره بل عليك أن تترك السلام لا تبدأه بالسلام إن بدأه لا يرد عليه ولا احتشام فإن اتباع السنة أولى قال الإمام أحمد رحمه الله إذا سلم الرجل على المبتدع فهو يحبه قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم افشوا السلام بينكم آه طيب آه أيضا ذكر الناظم رحمه الله تعالى هنا في هذا البيت ونختم به إن شاء الله تعالى قبل أن ننتقل المرة القادمة إلى مسائل السلام يقول وحظر انتفى, انتفى التسليم فوق ثلاثة على غير من قلنا بهجر فأكدين هذه مسألة مهمة يعني هنا يجمع بين ما ورد في الحديث النهي عن المقاطعة وعدم إلقاء السلام فوق ثلاث ومن قلنا أنه يجب عليه الهجر وحظر انتفى يعني منع <تصفيق> يعني المراد بالحظر هنا التحريم انتفى التسليم يعني إذا لقيه يعني معنى هذا الكلام كما قال ابن مفلح هجر المسلم العدل في اعتقاده وأفعاله يعني يكره هذا الكلام طبعا إذا كان المسلم عدل ليس من أصحاب المعاصي المظاهرين بها ولا هو مبتدع ولا مكفر هذا لا يصح أنك تترك السلام عليه أو تهجره قال شيخ الإسلام اقتصاره في الهجر على الكراهية ليس بجيد ابن عقيل قال يكره بل من الكبائر شوف الكلام يعني الإمام ابن تيمية يقول ان الإنسان المسلم العدل الذي هو مستقيم في عقيدته يحرم عليك أن تقاطعها أو تهجره قال أنه من الكبائر قال على نص الإمام أحمد إذا الكئذ الكبير ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في من هجر فوق ثلاث فمات قال دخل النار أحاديث يا فيها تشديد انتفى التسليم أي فيعرض عنه جانبا ولا يكون لأخوة الإسلام مراقبا فوق ثلاثة من الأيام أي أزيد منها فظاهر الكلام أن ما قل عن الثلاثة ليس محرما وظاهر الكلام هنا أنه لا فرق بين ثلاثة أيام فأكثر لكن أقل من ثلاثة ليس فيه تحريم طبعا وردت في ذلك الأحاديث قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحي حيني بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وقال في الحديث لا تجسس ولا تحسد ولا تباغض وقال صلى الله عليه وسلم ولا تهاجروا عن الهجرة المهاجرة وقطع الكلام وفي رواة البخاري وابو داود ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث وفي الطبران بسند صحيح يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا والذي يبدأ بالسلام يسبق إلى الجنة يريت يا أخوان الأفاضل نشيع هذه الأحاديث وهذا الخلق بين الأصحاب وبين الإخوة لأنه والله العظيم شيء يؤسف له وتجد الأخ وأخيه والصديق وصديقه والجار وجاره كلاهما ما شاء الله يعني أمام الناس اصحاب خير هما الاثنين يذهبان المسجد هما الاثنين ممكن يكون من أهل القرآن هما الاثنين يكونوا من اهل طلب العلم الشرعي و ذلك تجد أن هذا لا يطيق الاخر ويهجره ربما لا يلقي السلام واذا القى السلام الاخر لا يرد ليش يا ابن الحلال هل رايته وكفرته هل رايته مبتدعا هل رايته جاهر بشرب الخمر ولا كبيرا من الكبائر لا يصح هذا الكلام يا اخوان الشيطان بين بين الناس لأنه قال كلمة مش عارف ظن فيه ظن خطأ ولا مش عارف فلان دخل بالنميمة بينهم شيء يعني كلام لا يليق بأهل الصلاح وبأهل الفقه وطلاب العلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام وقال صلى الله عليه وسلم كل حديث لا سقى لكم إما صحيح أو حسنة ما في الحمد لله ضعيف قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار وقال صلى الله عليه وسلم فإذا لقيه يسلم عليه ثلاث مرات كل ذلك لا يرد عليه فقد باء بإثمه وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث ليال فإنهما ناكبان أي مائلان عن الحق ما دام على صرامهما يعني المقاطعة وأولهما فيئا يكون سبقه بالفيء كفارة له اللي هو يعني يسبق بالإيه بالصلح وبالسلام وإن سلم فلم يقبل ورد عليه سلامه ردت عليه الملائكة ورد على الآخر الشيطان فإن مات على صرامهما يعني المقاطعة لم يدخل الجنة جميعا أبدا هذا كلام فظيع يعني وعيد شديد ولذلك الشيخ ابن همي يقول لا يص لا يلقى بهذا الحكم الكراهه هو من الكبائر وقال صلى الله عليه وسلم من هجر أخاه فوق ثلاث فهو في النار إلا أن يتداركه الله برحمته وقال صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول اتركوا هذين حتى يصطلح هذا الحديث في صحيح مسلم وفي شرح مسلم قال النووي رحمه الله قال العلماء وإنما عوفي عنها في الثلاثة أيام ليش حكمة الشرع إن هو أزن في ثلاثة أيام قال لأن الآدمية مجبول على الغضب وسوء الخلق يعني حتى الشرع أعطاك فرصة أنك تغضب وتراجع نفسك ولكن هذا لا يستديم قال فعوفي عنها في هذه المدة ليزول ذلك العارض وقيل إن الأخبار لا تدل على الهجر في الثلاث على مذهب من لا يحتج بالمفهوم يعني بعضهم أيضا قال حتى الثلاث لا يجوز اليجوز هو أقل منها وإنما يحرق الهجر وانتفاء التسليم فوق ثلاث على من قال في النظم إيش؟ على غير من قلنا يعني على غير مسلم قلنا بهجر يعني بجواز هجره لارتكابه المعاصي وتجاهره بها يعني إذا هجرته لله لأجل المعصية والبدعة لا ينطبق عليه هذا الأمر الأمر غير مقايد بالثلاثة أيام أو قلنا أنه يجب هجره لارتكاب البدعة ونحو ذلك فأكدي أي أكد حظرة انتفاء التسليم فوق الثلاث أيام على غير من قلنا له بذلك وظاهر الأحاديث أن الهجر المحرم يزول بالسلام الهجر المحرم يزول بالسلام إذا سلمت عليه خلاص كأنك ما هجرت وذكر النووي رحمه الله أن مذهب مالك والشافعي ومن, وافق ومن وافقهما أنه يزول الهجر المحرم بالسلام وفصل بعض العلماء كما نقل عن أحمد وابن القاسم تلميذ الإمام مالك قال إن كان يؤذيه لم يقطع السلام هجرانه إن كان يؤذيه لم يقطع السلام هجرانه يعني إذا كان ما زال في ذلك أمر فيه أذى فما زال الهجران يعني موجود والنبي صلى الله عليه وسلم في قصة كعب بن مالك حين خاف عليهم ولم يدري ما يقول فيهم قال لا تكلموهم طيب فهنا الـ الـ أيضا في مسألة تكلموا فيها قال القاضي, القاضي أبو يعلى إنما لم يجعله الإمام أحمد خارجا من الهجرة بمجرد السلام حتى يعود إلى عادته معه في الاجتماع والمؤانسة لأن الهجرة لا تزول إلا بعودته معه يعني الإمام أحمد ظهر كلامه في موضع آخر أنه ليس مجرد السلام يعتبر يعني قطع للهجران <تصفيق> يعني في في كلامين منقلين عن الإمام أحمد <تصفيق> بعضهم قال أنه يقول أنه يقطع السلام وبعضهم يقول أنه لا آسف يقطع الهجرة السلام يقطع الهجرة بعضهم نقول لا يقطعها القاضي أبو يعلى يقول في تعليل ما روى عن الإمام أحمد أنه لم يجعله خارجا من الهجرة بمجرد السلام معه يقول لأن الهجرة لا تزول إلا بعودته معه يعني إنسان أنت كنت معتاد معه ليس فقط مجرد السلام تذهب معه وتجلس معه وتتسامر معه وتعمل معه وتخرج ها؟ فهل مجرد السلام معناها أنك عدت لهذا الأمر؟ لا ممكن يكون مجرد السلام فقط يعني إسقاطا للوجوب هو مثلا ألقى عليك السلام وترديت فمازال زال الأمر في حكم الهجران حتى تعود المياه إلى مجاريها وظاهر كلام الحنابلة أن الهجر المحرم لا يزول بغير المشافهة لا يزول بغير المشافهة يعني هل إذا كتب إنسان مراسلة كتب مثلا رسالة مثل في الهواتف الآن أو كتب رسالة خطية ومثلا أرسلها فلان هل يزول الهجر هذه أيضا في يعني كلام الإمام أحد يقول لا يزول بغير المشافهة أهم شيء يكون شفاه يعني الكتابة لا تقطع ال المهاجرة وقال ابن مفلح يتوجه على قول من جعل من الحنابل الكتاب المرسلة كلاما أن يزول الهجر المحرم يعني إذا اعتبرنا الكتاب المرسلة في حكم الكلام يزول بها الهجر المحرم فلها وجهان عند الشافعية كمان قال النووي رحمه الله أصح الوجهين أنه يزول يعني لو كتب له عند الشافعية الأصح أنه يزول لزوال الوحشة وظاهر كلام الإمام أحمد أنه أنه, إيش؟ أنه لا يزول أنه, أنه يزول كما ذكروا عنه يعني المسألة فيها خلاف عن إمام أحمد أو عن غيره هل يزول لأن هذا مبني على الكتابة هل تأخذ حكم المشافهة أو لا لا شك انها طبعا معبرة الآن أنت لو كتبت الإنسان رسالة قلت له مثلا أنا كنت هجرتك والآن أنا أصطلح معك وكذا وكذا طبعا يعني قد تؤدي ما يؤديه الكلام تماما لعلنا إن شاء الله تعالى بهذه المسألة نكون انتهينا من هذا الباب ومن هذه المحاضرة فيما يتعلق بالهجران لأهل المعصية وأهل البدع ويكون إن شاء الله تعالى حديثنا القادم عن أداب السلام ومن الذي يسلم على الآخر ومتى يكون فرضا ومتى يكون نافلة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم علما نافعا وأن يجعلنا سبحانه وتعالى من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه جزاكم الله خيرا استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته